بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوهُم بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوهُم بِرِيحٍ صَرصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ فِيهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ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 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واخدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وانية والملك على أرجائنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية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 فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا غنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون فلا اقسم بما تبصرون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 لو تقَ عَلينا بعضض الأطين لا خَنَ منِه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين فَمَا منكم من أحد عَنْهُ حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة يقول حق يقين فسبح باسم ربك العظيم